الحمد لله ليلا ونهارا سرا وجهارا الحمد لله اولا واخرا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد لا نفسي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجنعين اللهم لك الحمد أن بلغتنا أول ليلة من رمضان اللهم إذا نسأل أنك ما بلغتنا هذه الليلة أن تبلغنا آخر ليلة وأن تعيننا اللهم اهد علينا شهر رمضان بالامن والايمان والصحه والاسلام والعفو والنجاة من النيران اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم اهدنا وَتَوَى لَنَا فِمْ تَوَلَّيْهِ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَطَيْهِ وَقِنَا وَصِفْ عَنَّا بِرْحَمَتِكَ شَرَّ إِنَّكَ تَقْضِي بِالْحَقِّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَوَدَيْهِ وَلَا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب أبداً ما أبقيتنا وأحييتنا اللهم متعنا في أسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما واجعله الوارثنا واجعل, واجعل على من ظلمنا. وانصرنا على من وجعل هي دارنا وقرارنا ولا تسلِّق علينا بالنوبنا من, من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الله أعنيك عبيدك بن عبيدك بن هماك نواصل في يدك فينا مكمو عدل فينا قضاء أسألت بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو فِي في كتابك أو علمته مِنْ من خلقك أو استهفرت به في علم غير ذك أن تجعل القرآن العقيم ربيع قلوبنا ونرسل لنا وجل وذهابهم وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلا وتروانا ألن وقرأ في النهار على الوجه الذي يطير عنا يا أحيو يا قيوم برحمتك نستغيث أصبح لنا شأننا كله ولا تكرنا إلى أنفسنا ضرفة عيه الله ربنا تلاف حسنة وفي الآخرة حسنى وقنا على عيام اللهم إذا نسألك فعل الخيرات وترد المنكرات وحب المساكين وإذا ودت بالقوم كتنى فتوفنا غير نفونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذا نعوذ برضاك من سخطك رب معبادك من عقوبتك ونعوذ بك من كلام سفنا عليك أنت كما تنت على نفسك سبحان ربك ربنا زك عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه And the